فضيلة الشيخ عطيه صقر هل تجوز الصلاة على من أقيم عليه الحد من قتل حدا يغسل ويكفن ويصلى عليه والدليل على ذلك ما رواه البخاري أن رجلا اعترف بالزنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات ولما عرف أنه محصن وعاقل عند الاعتراف أمر به فرجم بالمكان الذي يصلى فيه حتى مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه خيرا وصلى عليه وهناك حديث رواه مسلم هو حديث المرأة الجهنية التي اعترفت بالزنا للنبي صلى الله عليه وسلم ورجمها حتى ماتت ثم صلى عليها ولما صلى عليها أو أراد أن يصلي عليها سأله عمر يا رسول الله كيف تصلي عليها وقد زنت فقال لقد تابت توبه لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من ان جادت بنفسها لله فالخلاصة أن الذي يقام عليه الحد ويموت يغسل ويكفل ويصلى عليه والله أعلم